فأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله بالمعارج تعوج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره جاء فاصدر صبعا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كلمه وتكون الجبال كنعيه ولا يسأل حميم, حميم يوم تكون السماء كنهم وتكون الجبال كنعهم ولا يسأل حميم حميما يبطرونهم يوج المجرم لو يبسدي من عذاب يومي ببنيه وصاحبتي وأخيه وفصيلة التي تموين ومن في أرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لضا نزاعة للشوى فادعوا من أجبر وتهلى وجمع فأوى كلا نزاعا من الشواك تدعو من أذبا وتولى وجمع فروع إن الإنسان خلقه لوع إذا مسوا الشر جذوع وإذا مسوا الخير ملوع إلى المصلين إذا مسَّوا الشر جدو عو وإذا مسَّوا الخير منوع إن المصلين الذين هم على قلابٍ زائل والذين في أموالهم حظٌ معلوم للسائر والمحون والذين يصدقون بيوم الدين والذين لهم من عذاب ربهم مشفقون والذين لهم من عذاب ربهم مشفقون والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين لهم لفروجه حافظون إلا على فَمَنِ ابْتَغَى أَذَانِكَ فَأُنَاكِ هُمُ الْعَدُوُّ وَالَّذِينَ هُم بِأَمَانَتِهِمْ وَعْدِهِمْ وَالَّذِينَ هُم بِشَهَادَاتٍ وَالَّذِينَ هم عَلَى فَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ فما لي كفروا فروق بلك عن علي يمين وعلي شمال عظيم فما لي كفروا فروق بلك عن عليه يمين وعلي شمال عظيم هياط مع كل أمرين منهم أن يدخل ج. كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقابرون على أن نبدل خيرا فَتَرَىٰهُمْ يَخُوضُونَ وَيَلْعَبُونَ حَتَّىٰ يَلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ كَعَنَابٍ يُمْدَدُ فِيهِ ضُرُورًا فَاحْشَاشَةَ النَّاسِ صَارُخُهُمْ ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداء فتراً كأنهم, كأنهم إلى عاشعةً لا بصار ترهضهم ذلا ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون